فَأَنْقَلَبُ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لِلَّمْ يَمْسَى سُورُ اتَّبَعُوا الْضُوَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا زَالَكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَرِّفُ أَوْلِيَاءَ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 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليقلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله منه شاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيقلقون ما بخلوا به يوم القيامة وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير